تأملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض صور القرآن الكريم ما هي الأسرة؟ وعلى أي المبادئ تقام؟ ما هو المعروف؟ من هو المثل الأعلى في كيفية معاشرة النساء؟ لماذا يكون الطلاق بيد الرجل؟ كيف يكون تنظيم الأسرة؟ ماذا تجيب المرأة إذا سألها زوجها هل تحبه أم لا وهي لا تحبه؟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 ومبدأ إنساني المبدأ الرباني هو ما سماه القرآن حدود الله لازم في الأسرة تراعى حدود الله وحدود الله تعني الأحكام التي جاءت بها الشريعة تراعى أحكام الشريعة في الزواج والطلاق والعشرة والنفق والميراث كل هذا في حدود الله كما رأينا في مسائل الطلق تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالم فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح لا, لا جناح عليما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله أحكام الله وشرائع الله هذا أمر لابد أن يراعى في شؤون الأسر والأمر الآخر أمر إنساني القرآن سماه المعروف على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف كل شيء بالمعروف وعاشرهن بالمعروف ومتعهن على الموسع قدره على المقتدر قدره متاعا بالمعروف ما هو المعروف المعروف ما يتعرفه أهل الفضل وأهل الخير والعقلاء من الناس هؤلاء هم الذين يتبعون ليس السفلى من من الناس ولا الذين لا يعقلون أو الذين لا يتبعون الحق أو إنما يتبعون الهوى هؤلاء لا عرفهم لا قيمة لها إنما أعراف أهل الخير كما قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون هم الذين يعتبرون كما قال يعني سيدنا عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح فالمعاشرة مطلوبة بالمعروف قرآن مش هيودي فصل لك عليك النفق للمرأة لما إيه هي النفقة يعني النفقة دي تختلف من بيئة لبيئة البيئة البدوية غير البيئة الحضرية البيئة القروية غير البيئة المدنية الفقراء من الناس لهم يعني شيء محدد في المعيشة والأوساط لهم يعني أيضا معيشة غير والأغنياء الشرع راعة هذا يعني قال لك فيه امرأة من معاشرتها بالمعروف أن تأتي لها بالخادمة إنما مش كل امرأة محتاجة خادمة بالعكس بعدها لك يبدأ لك أنت جايب لي بالوة جنبي لا يعني فتختلف الأشياء فكل واحدة يعني لها مستوى معين إذا لم تحققه لها يبقى لم تعاشرها بالمعروف، لكن في أشياء أساسية، في أشياء مادية، وفي أشياء نفسية، إنك تعاملها بالمعروف، بالحسن، تكلمها الكلام الطيب، تمزح معها، تطيب خاطرها، تحتمل أذاها إذا غضبت مرة وقالت كلمة يعني سيئة أو حاجة مش تمسك لها على واحدة، يعني الإنسان. يعني بطبيعته خطاء فلازم تحتمل وتفوت مرة ومرة وهكذا والمثل الأعلى في المعاشرة بالمعروف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نعيش في سيرته ونقرأ حياته مع أزواجه وكيف كان يعاشرهن وربنا جعل أسوى لكل الناس اللي عنده امرأة واحدة هو كان في معظم عمره عنده امرأة واحدة كيف كان كانوا هي أكبر منه وتعامل مع الفتاة الصغيرة البك وتعامل مع الثيبات وتعامل مع, القرشي مع القرشيات ومع غير القرشيات من العرب ومع الإسرائيليات يعني صفية بنت حيي كل الأنواع كيف كان يعامل هؤلاء تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا أمر الله الرجال أن يستجيبوا للعواطف بسرعة وللانفعالات مجرد ما تغضب خلاص لتهدم الدنيا أو بمجرد ما تحس بشيء من النفور أو من الكراهية تخلص من المرأة لا هذه عشرة والعشرة لها حقوقها والمرأة لها حقوقها وأهل المرأة لها حقوقها فيجب أن الإنسان يتريث مرة ومرة ومرة قبل أن يقدم على هدم هذه المؤسسة العظيمة في نظر الإسلام لماذا دعا الإسلام الطلاق في يد الرجل ولا يدعا له في يد المرأة لأن المرأة عاطفية أكثر من الرجل فلو زعلت من الرجل ستقول له يا الله طلقتك بالتلاتي إنما الرجل مفروض يكون أكثر نضجا وأكثر تأملا في العواقب وأكثر نظرا في الأمور ومآلاتها ومن أجل هذا قل له فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لعل هذه المرأة التي كرهتها ربنا يجعل فيها البركة فتسندك في أوقات الشدة تقف معك إذا نزلت بك النوازل وألمت بك الخطوب فتجدها امرأة قوية صابرة تشد أزرك وتقوي ظهرك وبما جاء لك منها أولاد أبناء صالحون وبنات صالحات أو أولاد نجباء نجابة الأولاد كما قال الشاعر نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد أن يكون أولادك نجباء متفوقون نوابغ الأم لها أهمية فلعل هذه المرأة التي كرهتها وقتا حينما تأتي لك بادي الأولاد يتغير يقول لك يعني النفوس يعني تتكدر وتصفو يقولوا الإنسان خلق من طين والطين لا يخلو من الكدر ولكن هو أيضا كما خلق من طين خلق من روح فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فلا تدع للطين يغلب الروح وكن معتدلا فليس من الضروري أن يكون كل زوج وزوجته قيس ليلة أو عنتر وعبلة أو جميل وبثينة وكثير وعزه عشاق العرب المعروفين دولان ليس من الضروري سيدنا عمر جاء رجل يشكو إليه مرأته وقال لمرأته وقال له يا أمير المؤمنين أنتم تستعيبوا علي أنني كثير الطلاق فبيسأل هذه لماذا طلقتها قال لها لماذا طلقك قلت له يا أمير المؤمنين يجيه وقال لي أتحبينني فقلت له أعفني من هذا من الجواب قال لها أقسمت عليك أن تجيبي أيته ما بحبكش قال لها أنت طالب فرح سيدنا عمر ولا أسمعي لسيدنا عمر قال لها إذا كانت إحدى كنا لا تحب زوجها فلا تخبره فإن أقل البيوت ما بني على الحب، وإنما يتعاشر الناس بالشرف والإسلام، بالدين الأخلاق. مش كل واحد يعني مع زوجته عاشق ومعشوق؟ لا يعني القرآن سماه نودة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة. ورحمة المودة الحب الهادئ الذي يأتي بعد الزوات يأتي نتيجة العشرة الطيبة والحياة المشتركة والهموم المشتركة مودة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذا ما نصح به سيدنا عمر مفروض الله أنت بتحبيني تجي تجي تجي تقول له أي امرأة ان لا تحب زوجها وهكذا أنت زوجي وأنت رفيق دربي وأنت أبو أولادي وأنت تفر من الجواب الصريح وتجاوب إجابة وهكذا حتى تستمر العشرة فهذا ما يريده الإسلام في الحياة الزوجية حتى تقوم الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع الصالح الذي هو نواة الأمة الصالحة الذي هو نواة الإنسانية التي هي نواة الإنسانية الصالحة فصلاح الفرد يترتب عليه صلاح الأسرة وصلاح الأسرة يترتب عليه صلاح المجتمع وصلاح المجتمع يترتب عليه صلاح الأمة وصلاح الأمة يترتب عليه صلاح الإنسانية كلها هكذا يريد الإسلام أن نعمل على تكوين البيوت الفاضلة والأسر الصالحة كما قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن والذين يقولون ربنا نهب لنا من أزواجنا وذريةنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما قرة عين سعادة السعادة في الأسرة الصريح النب عليه صلاة والسلام يقول السعادة في عدة أمور المسكن الصالح والمرأة الصالحة والمركب الصالح يعني يكون عندك يعني بيت صالح واسع التسع لحاداتك يكون عندك امرأة صالحة ويكون عندك مركب صالح يعني الآن المركب سيارة يكون عندك سيارة أو زي ما عندك سيارة يبقى فيه مواصلات مريحة الناس تستطيع أنها تصل بها إلى الأماكن التي تحتد الإسلام يريد الناس أن يكونوا سعداء في بيوتهم وسعداء في أنفسهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا في ديننا واجعلنا من أهلك أهل القرآن أهل الله وخاصته إنك سميع الدعاء والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته يبدو من استعراض الآيات التنظيم للعائلة حيث جعل الله الطلاق بيد الرجل لأن المرأة بطبيعتها عاطفية أكثر من الرجل وأن جميع الأسر لا تخلو من الكدر وندرك من حكمة المعاشرة بمعروف أو التسريح بمعروف المحافظة على البيوت ما أمكن حيث ألزم الله الرجل معاملة المرأة بالمعروف والمعروف هو ما تعرفه أهل الفضل والخير والعقلاء من الناس وتقوم الأسرة على مبدأين أساسيين هما المبدأ الرباني والمبدأ الإنساني والحديث بقية مع تأملات قرآنية